إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يظنون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا